حتى إذا جاءتهم الساعة بردت قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم إلى سام يزون